سلمان وسلمان يا طيور العشق صلن وسلما هي طيور العشق صلن وسلما انا حاير انا اشد من وسلما انا حاير انا اشد من بن ياسر وسلمان عزوان وصف حمل حمية عزوان وصف هلا على الهادي وعترت الهاشميه على الهادي وعتر اي نصلي على النبي صبح ومسيه نصلي هلا هلا على الهادي وعترت الهاشميه على الهادي اي نصلي على النبي صبح ومسيه خادم, خادم لخادم الزهراء الاستاذ صفاء الدفاع الرميثي سلمان وسلمان يا طيور العشق صلن وسلمان انا حاير انا اشد وسلمان انا حاير انا بعد انا حاير انا اشد من عمار بن ياسر وسلمان عجزه وعن وصح حامل حبيه وعن وصحك ala ala samaha هل كون زهرة سماها الهلكون اي افاحت من جناء منه نور زهرة عطارد مشتري نبت وزهرة الكواكب تنحن النور الزكي الكواكب تنحن الكواكب تنحن على الهادي على الهادي وعترت اي على الهادي وعترت صلح للنبي صبح ومسيه نصل على الهادي خادم على الهادي وعتره على الهادي وعترته نصل للنبي صبح ومسيه ايه زهره سماها الى واحد من جنان الطيب زهره عطارد مشترى نبتون والزهره عطارد مشترى نبتون والزهره الكواكب تنحل نور الزهيه الكواكب تنحل على الهادي تعال الهادي وعتر نصلي على النبي صبح ومسيه على الهادي على الهادي وعطر <تصفيق> هلا هلا بدوى <تصفيق> بدوى <بدول> هاي الاصواته <تصفيق> نصلي على النبي اسمع اسمع مهدي مهدي مهدي مهدي, مهدي. مهدي. تلالي للحنين ابصات مهدي تهز عزم وتهز بعيد مهدي تقلي لوهتف بالناس مهدي تجل للهتف بالناس تفزح فزعتها للغاضري تفزح فزعتها على الهادي على الهادي, الهادي ايه على الهادي وعتره الهاشميه يصلح على الهادي وعتره الهاشميه على الها ما الله ما الله هنيا حنياله حنياله ايه مهدي مهدي مهدي مهدي تيلوني للحنين ابصات مهدي تهز عزمي وتهز بعيد مهدي تهز عزمي وتهز بعيد مهدي تقلي له هتف بالناس مهدي تقلي له هتف تفزع <تصفيق> فزع اهل الغاضريه تفزع فزع اهل على الهادي على الهادي وعتره الهاشمي على الهادي